سيرو الراكب في ظلها مسيره كم وكم من السنين اطوال وغرس غرس الجنه بيد الله جل وعلا الفردوس الاعلى غرس كرامتهم بيده سبحانه وتعالى والقصور من اللغلغ ومن القصر كما قال جبريل على السلام بشيخ خديجة رضي الله عنه فليها من قصر اتهيج البلاد والطغة فيه واتفادرهما نصف لتمثق ايضا وطرق الدنيا التي لا تساوي شيئا مبين الله من جنة فيها انهارهم دماء والآهاتم وانهارهم صفة وانهارهم من خمر الذذات الشهابيين كل ذلك في هذا التيه البشرى بنفس هذا لما تكم وبينا لانه ما في الدنيا على حد من متاعات الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى وما عند الله من ثواب وما عند الله من بنا خير لكم وابقى لا سيما ان الله قد بين بانه ما من أحد في الدنيا يكون على حد الا ومن منهم إلا في الاخره فالله تعالى أولئك لهم جنات عدن انتج من تحتهم النار حيث لما فيها من أساوي أولئك لهم جنات عدن ولو كانت بحرم دادة لكلمات رب الأمر الوحى إلى آخر هلأك جنونها؟ الله جل في علاء في الجنة لا يبغون عنها حولها لا يبغون عنها حولة في النعيم المتنامي المتزايد وأعظم ما يكون نعيمة لهم هو كشف الحجاب والنظر الراجي ربنا الرحمن العلام سبحانه وجل جل في علاء فما وعدناه؟ هذا غير وابقى فلا تعقلون لو كان عندكم مسكه من العقل لو كان عندكم مسكه مسكه من العقل من العقل لعلمتم ان العمل الاخره هو البقى والعمل بالدنيا لا يساوي شيئا انما دنيا لاربعه نفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال افما وعدناه وعدا حسنا فهو يعطيك كما تعالى وتعال حاجات الدنيا افما وعدناه بوعد حسنا اختلف العلماء فيما في من نزلت هذه الايات الكريمة قال بعضهم نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الله عز وجل نعم وعد الحسنه نزل في رسول الله فابجد كما المتعله متاع الدنيا متاع قليل فمن ذلك ابنا وخيل في علي وحمزة وابي جسر والثالث المؤمن والكافر فالله وعد المؤمن الحسن في الأسرة والكافر ليس له إلا بعض متاع الدنيا وليس كل الدنيا والتعميم أولى بذلك لأنها أوفق للرض وخيل الوعد هو الجنة وخيل النصر بل, بل هما معا فهو, فهو, فهو لقيه يعني هو ذن انظر حسن فوارقيه يعني مدركه لا محال كما قال الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا كما قال الله جل وعلا تردونا والله يريد اي حق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سبحانه جل جرف يا ولاد كما متعنا تعالى حتى الدنيا بامر يسير يزول لا يشوبه القدر ولا يمكن أن يكون مصفى ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني من المحضرين في عذاب الله جلال فعلا في, في التقرير والتوبيخ والسؤال والحساب الفواد المستنبطة العوض بالجهد اللبيب من أثر الأخير على الدنيا من واثق في الله ندى من واثق في الله ندى التمسك بالدنيا خساره التمسك بالدنيا خساره العلم قادم العلم قادم للنجات العلم قادم للجنات النجات يا ساتر تفضل على التخريز وعلى التصيف حقهم لكن ما اريد شي ان يضيع شيئا بحال ان يضيع شي بحال, يضيع بحال الأحوال بلعلى يصلح الاحوال بعد بعد اشياء معهم فاعتذر منهم الى الى كتاب النكاح المهذب كتاب النكاح نعم كتاب